يتقرب له على وجه الذل والخضوع والمحبة بما أمر أن يتقرب له به من جميع الطاعات على الوجه المشروع وجل القرآن في تحقيق هذا الأمر الذي هو حظ الإثبات من لا إله إلا الله مع حظ النفي منها وقد بين القرآن أن هذا لا ينفع إلا مع تحقيق الجزء الثاني من كلمة التوحيد الذي هو حظ النفي منها وهو خلع جميع المعبودات سوى الله تعالى في جميع أنواع العبادات قال تعالى فاعبده وتوكل عليه وقال فاعبده واستبر لعبادته وقال واعبد الله ولا تشرك به شيئا وقال فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقة وقال وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون والآيات في مثل ذلك كثيرة جدا قوله تعالى حتى يأتيك اليقين قالت جماعة من أهل العلم منهم سالم بن عبد الله بن عمر ومجاهد والحسن وقتادة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغيرهم اليقين الموت ويدل لذلك قوله تعالى قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين وهو الموت ويؤيد هذا ما أخرجه البخاري في صحيحه من حديث الزهري عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أم العلاء امرأة من الأنصار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخل على عثمان بن مضعون وقد مات قالت أم العلاء رحمة الله عليك أبا السائب فشهادتي عليك لقد أكرمك الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يدريك أن الله قد أكرمه فقالت بأبي وأمي يا رسول الله فمن يكرمه الله فقال أما هو فقد جاءه اليقين وإني لأرجو له الخير الحديث وهذا الحديث الصحيح يدل على أن اليقين الموت وقول من قال إن المراد باليقين انكشاف الحقيقة وتيقن الواقع لا ينافي ما ذكرنا لأن الإنسان إذا جاءه الموت ظهرت له الحقيقة يقينا ولقد أجاد التهامي في قوله والعيش نوم والمنية يقضة والمرء بينهما خيال ساري وقال صاحب الدر المنثور أخرج سعيد بن منصور وابن المنذر والحاكم في التاريخ وابن مردويه عن أبي مسلم الخولاني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أوحي إلي أن أجمع المال وأكون من التاجرين ولكن أوحي إلي أن سبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى ياتيك اليقين وأخرج ابن مردويه عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أوحي إلي أن أجمع المال وأكون من التجارين ولكن أوحي إلي أن سبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين وأخرج ابن مردويه والديلمي عن أبي الدرداء رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما أوحي إلي أن أكون تاجرا ولا أجمع المال متكاثرا ولكن أوحي إلي أن سبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين قال المؤلف رحمه الله تنبيهان الأول هذه الآية الكريمة تدل على أن الإنسان ما دام حيا وله عقل ثابت يميز به فالعبادة واجبة عليه بحسب طاقته فإن لم يستطع الصلاة قائما فليصلي قاعدا فإن لم يستطع فعلى جنب وهكذا قال تعالى عن نبيه عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وقال البخاري في صحيحه باب إذا لم يطق قاعدا صلى على جنب وقال عطاء إن لم يقدر أن يتحول إلى القبلة صلى حيث كان وجهه حدثنا عبدان عن عبد الله عن إبراهيم بن طهمان قال حدثني الحسين المكتب عن بريدة عن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال كانت بي بواسير فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. انتهى ونحو هذا معلوم قال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم وقال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وقال صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم الحديث التنبيه الثاني اعلم أن ما يفسر به هذه الآية الكريمة بعض الزنادقة الكفرة المدعين للتصوف من أن معنى اليقين المعرفة بالله جل وعلا وأن الآية تدل على أن العبد إذا وصل من المعرفة بالله إلى تلك الدرجة المعبر عنها باليقين أنه تسقط عنه العبادات والتكاليف لأن ذلك اليقين هو غاية الأمر بالعبادة إن تفسير الآية بهذا كفر بالله وزندقة وخروج عن ملة الإسلام بإجماع المسلمين وهذا النوع لا يسمى في الاصطلاح تأويلا بل يسمى لائبا كما قدمنا في آل عمران ومعلوم أن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم هم وأصحابهم هم أعلم الناس بالله وأعرفهم بحقوقه وصفاته وما يستحق من التعظيم وكانوا مع ذلك أكثر الناس عبادة لله جل وعلا وأشدهم خوفا منه وطمعا في رحمته وقد قال جل وعلا إنما يخشى الله من عباده العلماء والعلم عند الله تعالى أيها المستمع الكريم بهذا ينتهي تفسير سورة الحجر ويكون لقاعنا القادم إن شاء الله ماضيا في تفسير سورة النحل فإلى ذلك الحين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته